حبك كثر ما تاخذ الانفاس كثر وسع الفضا هذا ولا ينقاس كثر حبك كثر ما شفتي مخلوق حسن وجهك يخلي الماء يذوب يذوب إلا هو أنا متعني ألبي لك تقوس الحب بك ملها أنا ما جيت إلا هو أنا متعني ألبي لك تقوس الحب بك ملها تصور ما في حد غير min nafsi min nafsi ahadhirha